وأنه يكمل صلاته جالسا والنبي صلى الله عليه وسلم واقف يسمي هذا أنه أمر سوء يقول ثم ركع فكان ركوعه نحوا من قيامه ثم رفع ثم سجد فكان سجوده نحوا من, من ركوعه يعني يا جماعة أنا أقدرها أقدر تلك الصلاة التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم مدام أنه قرأ سورة البقرة والنساء وآل عمران ربما استغرقت صلاته أكثر من ساعتين إلى ثلاث ساعات إذا كان سيقف عند آيات الرحمة وعند آيات العذاب يستعذ بالله تعالى من شرها ويسأل الله تعالى الرحمة والمغفرة بلا شك أن الصلاة ستطول به جدا ومع ذلك انظر إلى القرب وإلى التفكر وإلى الإقبال على رب العالمين وكذلك حذيفة رضي الله عنه وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بنحو هذه الصلاة وكان أحدهم يا جماعة إذا قام يصلي صلاة عبد واقف بين يدي ربه مشتاق إليه منكسر بين يديه الواحد منهم فعلا كان معظما لربه وهو يصلي يعني ليست صلاة أي صلاة لا كان القلب فعلا مقبلا على الله تعالى في صلاته وهذه الصلاة التي يكون لها أثر في قلب العبد أقبل يوما بعض طلاب الحديث إلى أبي زرعة الرازي أحد المحدثين يقولون فأقبلوا إلى مسجده ليصلوا معه ثم يسمعوا منه الحديث بعد الصلاة قال فنظروا في محرابه فإذا في محرابه كتابه بعض المحارب يكتب فيها مثلا بعض الآيات أو, أو ما شابه ذلك قال فتعجبوا وقالوا كيف الشيخ يرضى أن يكتب في محرابك كتابات يعني ستشغله في صلاته يقول فلما جاء وصلى بهم صلاة العصر وانتهوا من الصلاة جلس الطلاب حوله فقالوا له يا شيخ قال نعم قالوا يا شيخ ما حكم الكتابة في المحاريب فقال قد كرهه قوم ممن مضى وأنا أكرهه وأنهى عنه أيضا يستفتونه فقال أنا أقول مكروه الكتابة في المحاريب قالوا سبحان الله هو ذا في محرابك كتابة تقول مكروه طيب ما أنت في كتابة في محرابك وأنت إمام منذ عشرين سنة في هذا المسجد كيف تنهى عن شيء وتأتي مثله فقال في محراب كتابة قالوا نعم قالوا والله ما علمت بها قالوا سبحان الله أنت إمام منذ عشرين سنة ألا تدري أن في محرابك كتابة فقال رجل يقف بين يدي الله ويرفع بصره عن موضع سجوده معقول يقول أنا آتي وأنا خافض رأسي استوى يعتدل الله أكبر ونظري إلى موضع سجودي طبال صلاتي أنتهي من الصلاة ألتفت إلى الناس والله لم أنظر يوما في محرابي طبعا أنا أعلم أن القصة عجيبة لكن ليست مستحيلة أن تحصل ولولا أنها عجيبة لما تحدث بها الطلاب وتذاكرها لذلك كان أحدهم فعلا يقف بين يدي الله تعالى وهو يستشعر عظمة ربه جل في علاه وبالتالي تجد أن تعظيمهم لربهم وصدق إقبالهم إلى الله سبحانه وتعالى ووقوفهم بين يدي الله تعالى يجعل صلاتهم فيها لذة وهم قائمون بين يديه عز وجل عامر بن عبد الله بن الزبير بن العوام قالوا لما نزل به الموت كان على فراشه فسمع المنادية ينادي لصلاة المغرب فقال من حوله احملوني إلى المسجد قالوا سبحان الله وأنت على هذا الحال قال نعم أسمع منادي الله يقول حي على الصلاة حي على الفلاح ولا أجيبه احملوني إلى المسجد قالوا فحملوه يهادى بين رجلين حتى قام في الصف قال فسجد سجدة مع الإمام في صلاة المغرب ثم لم يقم من سجوده وذكروا أيضا أن شيخ الحنابلة محمد بن خفيف رحمه الله تعالى قالوا كان قد أصيب بمرض الفالج والفالج هو نوع من الشلل مثل ما يصاب بعض الناس اليوم نسأل الله يشفي جميع مرض المسلمين يعني بعض الناس يصاب بجلطة مثلا فيصاب بنوع من الشلل في أحد طرفيه فهذا أصيب بمثل ذلك يسمونه الفالج نوع من الشلل قالوا فكان إذا سمع الأذان للصلاة ونرجو من الإخوان يتقدموا حتى يدخل إخوانهم الذين في الخارج كان إذا سمع الأذان للصلاة قال لهم احملوني إلى المسجد قال فقالوا له سبحان الله وأنت على هذا الحال إن الله قد عذرك يقولون له يعني لماذا تطلب أن تخرج إلى المسجد وأنت مشلول إن الله قد عذرك فكان يقول نعم أعلم أن الله تعالى قد عذرني لكن إذا سمعتم المنادي ينادي حي على الصلاة حي على الفلاح ولم تروني في الصف فاطلبوني في المقبرة يقول إذا سمعتم من المنادي يقول حي على الصلاة حي على الفلاح ولم تروني في الصف معكم قد استجبت له فاطلبوني في المقبرة اعلموا أني قد مت وأني قد دفنت فإذا تعلق الإنسان أي ولا فاضل بالصلاة فعلا سواء في صلاة التراويح واحتسب أجره عند رب العالمين أو تعلق قلبه أيضاً بغيرها من الصلوات المفروضات بلا شك أن هذا يكون من أعظم القرب عند ربنا سبحانه وتعالى وشهر رمضان مناسبة لأجل أن يجمع الإنسان ما بين صلاته وما بين صومه وهما كلاهما من الفضائل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول من صام يوماً في سبيل الله بعد الله بينه وبين النار مسيرة سبعين خريفة وكان عليه الصلاة والسلام يخبر أصحابه ويقول إن للجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل, بعد فلم يدخل منه غيرهم يعني باب الريان إشارة إلى أن هذا الباب يروي من يدخل من خلاله بعدما كان قد ضمئ وتعب خلال أيامه السالفات عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله تعالى عنهما لما أقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال له صلى الله عليه وسلم بعدما ناداه قال له يا عبد الله ألم أحدث أنك تقوم الليل وتصوم النهار أول ما جاءت فضائل الصيام والقيام فكان عبد الله بن عمر وهو شاب كان يقوم الليل كله وكل يوم يصوم بلا استثناء يعني يصوم في السنة 360 يوماً فقال صلى الله عليه وسلم ألم أحدث أنك تقوم الليل وتصوم النهار يعني متواصلا قال نعم فقال صلى الله عليه وسلم لا تفعل ذلك إن لجسدك عليك حق ولنفسك عليك حق ولأهلك عليك حق ولزورك الذين يزورونك عليك حق. قال يا رسول الله أني أستطيع ذلك يعني أنا قوي فقال صلى الله عليه وسلم لا صم ثلاثة أيام من كل شهر قال بل أستطيع أكثر من ذلك قال فصم الخميس والإثنين قال أستطيع أن أفعل أك أكثر من ذلك فنزال النبي صلى الله عليه وسلم معه حتى قال له صم يوما وأفطر يوما ولولا أن الصيام له فضيلة لما حثه النبي صلى الله عليه وسلم عليه وأقره عليه وكان صلى الله عليه وسلم يريد التخفيف عليه في ذلك حتى كان رضي الله عنه يصوم يوما ويفطر يوما وهو صيام داود عليه السلام فلما كبر عبد الله بن عمر جعل يثقل عليه الصوم ويتعب فكان بعدها يفطر ثلاثة أيام متواصلة ثم يصوم ثلاثة أيام متواصلة لاجل أن يكون قد صام نصف الشهر وأفطر نصفه بدل ما يصوم يوماً ويفطر يوماً كان يصوم أحياناً أيام متتابعات ويفطر أيام متتابعات حرصاً على أن لا تفوته فضيرة الصيام ولا شك أن الصيام في رمضان هو أفضل من الصيام في غيره إجماعاً بل إن بعضها العلم يقول إن الصيام في رمضان يعدل الصيام سبعين مرة في غير رمضان وإن لم يكن على هذه المسألة دليل نص عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن عموما الصيام في الأوقات الفاضلة أو عمل العمل الصالح في الوقت الفاضل والعبادة في المكان الفاضل هي أفضل من غيرها كما تعلمون الصلاة في مكة مثلا في منطقة الحرم ليس فقط في الحرم المسجد نفسه بل في منطقة الحرم أفضل من الصلاة في غيرها الحسنة في مكة أفضل من الحسنة في غيرها وذلك لشرف المكان أنه مكان شريف فكذلك الطاعب في رمضان لو أن إنسان في رمضان قرأ القرآن بلا شك أن فضله في قراءته أفضل من قراءة في غير رمضان لذلك الله جل وعلا لما ذكر القرآن قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وكأن الله تعالى يؤكد علينا أن نكثر من القراءة فيه لذلك من أعظم الأعمال أن يكون الإنسان يشتغل بالصيام